لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإِن تجهر بالقول فإنَّهُ يعلم السرَّ وأخفى اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أتاكَ حَدِيثُ مُوسَى 121-إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى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 وَأَيِّ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَىٰ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَإِلَكُمْ وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فَيُسْحِتَكُمْ بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم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 إنك انك انت الاعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ, ولا تطغوا فيه فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيهِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسباب إنما إلهكم الله الذي لا, إله إلا هو الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 ثم اجتباه رَبُّهُ فَتَابَ فتاب عليه وهدى قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى